بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العليم الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب بارهم اول الحشر ما ظننت ان يخرجوا وَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ نَعَمَتُهُ فَسَيُغْنِيهِمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ من حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بِالْيَهُودِ وَالرُّومِ اعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَا أُولَاءَ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ عَلَّجَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ طاحنين نسن او تركتوها قمه على انقولها تلي ابن الله وليقضي الفاتحين وما اسا اللهم على رسوله منهم سلام او جستم على الخيل سلامٌ ولا تنم الله انسلط رسله على من يشاء اللهم على كل شيء قديم ما افا اللهم على رسول من اهل قرات لله وللرسول لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْوَلَدِ قُرْبًا وَلِالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آخَذَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى عَنْهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّهُ الله شَدِيدَ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا, يبتغون فضلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا اولا الا انت مصادق والذين تبوا الذاره الايمان من قبل يحبون من هاجر اليهم يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُسِرُّونَ وَيَفْتَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ قولوا ربنا اوزر لنا وليسوانا الذين سبقونا باليمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا ربنا انك ترى الخفيين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنْ أخرجتم, أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ مِنْ لَدُنَّا وَإِنْ تُفْتِنُ فِيهِمْ لَنُوَلِّنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قَتَلُوا لَا يَمْسَسُنَّهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ مَا لَا يُنْصَرُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ أَشَدَّ في مِنْ سُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ الْمَوْتَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ لا الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى من محصنة أو من وراء بَيْنَهُم شَذِنَ فَحَسْبُهُم جَميعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا لَا يَقْوَى وَلَا لَا يَقْضِي وَدَاعَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ إِنَّكَ لَمَاكَفَرْتَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فكان عاصبتهما انما منا من طالبا فينا ولن تتذاخهم من يا ايها الذين امنوا استقموا وانصروا نفسكم قَدَّمَتْ لغد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا فَأَنَسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ إِلَّا الَّذِينَ تَذَكَّرُوا لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لو أَنَّ الْبَشَرِيَّةَ هَذَا على عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مَن يَعْبُدُ الَّذِي لَا ان الله عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العدي الجبار المتكبر سبحان الله وما نعبد هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيذ الحكيم